الله الله اكبر سبحان الله الله الله أنت الغيث انت الذي وما شاء أنت النهج، أنت البرج، والبرج متاخر أنت الفادي، شخص الهادي، بك ربي يفكر انت الزود انت الفعود لا يثني هزر انت الدافع الرايا انت الرافع للغايه ذافع بالرايا انترف في حب الغايا ان خان وليس يحما يمناك شمرا الله اذ هذي الشراقي عنسل وسمه عن تنشم ونسمه متاثر الله انت الفلك انت, أنت, أنت المسك فيطيب بمتامر انت الجلد انت الاسد فيجذ مذاتر الله الله انت قديم الجنه والو في يوم المحشر أنت الناصر للإسلام أنت الهادم للأصنام أنت الناصر للإسلام أنت الهادم للأصنام لم تلد النساء واشو شب هللك كلا يا حي يا من هلع من مخصاري انت له باب يا من مرتكبا الكذب انقب بل من رتابوا والطاوا يا من لم يجدل يا من لم يجدل توالي الدول كعبت حقا شاهدا المحراب الله الله ربي سنفكش بل اسلام وتغرو يد الاحكام وبيه ارويت الاحكام فظن كنت على الكفار نارى تزغر يا خالق باب مهتزت تهزت من جمع اكف في يا ساقي اب جالل ابطا و بكاس الحج في الله الله و نزل العاقر لنا قد جاءك يستشفيك الله احل يقلم اشطال باذم قد اجما او على القلم اشقى الباغين عن قد عدم او اسدين قد ارد المخ تعر محمد مذ اردا حيدر ناجا جبري لن في الجو عدت نتهدم قد قتل الكرار علي والابقت عدت كله أشقى ممنه بتمودة قدم قد خضب رأس علي منه الشيبة بالدم وجت من قتله لملاك عطل مصرعه الافلاك حتى ارش الله بكاه الاحمر بارك الله بارك الله على الاطمك على الاطمك على لطمك على لطمك هو يطرب التين فجر اظلي ما تجنيعن هو يطرب التين فجر اظلي ما الاطر بجرب هيد خلق تستنطف هو يدي حد بلا معي بصوبه حامل نطر الكون الش مهرفا باوي استغايه وحدنا سما وما يختع فقال وامي اوحد دعامي سما وما يختع فقال وامي في عيد الصافي على ثقاف طار ما بعد جا قول مشيوف وتتراك ويل الله على الله اسوال الله لو طواحش اسمك سوف احلتك صار ما ضال جاب ومشي وف وتزرعك ضي الناس المجدينك باي بتجوتهم فما على عرق عش قدام محما رلكوني شغا يا رشاق يصير الغ باب حاله وحياه لا تتضاع افلك نوحي اللي مشاره اصا يا زين فاج طوبان تتناشئ بينا زي حلال جرح لي حق احلبي حال خطر روحي اللي يمر بي تنام مع مناب وجو هو حليقه يحوم ببعض الله واحد سامن السما تبل قبر وحراات مرعوب هو بنكبه شبيرش هو بنكبه شبيرش منكوب ويهامت علي الهامات مصيوب عودينا الله رسول الصاب قرآن عودينا الله رسول الصاب قرآن سمعت بال خبار وحلا حيت مرعوب هو بنك با تشبير شي عمل كرب هو يحامت علي الحما ات مصيوب او جينا الله ورسولا احين اللي تعالنا يا عيل اللي تعالنا يا عيل المحراب أولا وغلا السجود يبدأ أم عسى الشعب أو لانت يبل مراد بها صعبين أو لانت يبل مراد صعبين وبالفوز يريد يرى جيل سالف الزورة في الكعبة. احين اللي اتعل ما يغلق هو نوع للسجود يبدأ عسى الشعب. ولا انسيها فيه لمراد بها. بتاع صعبه وبالفوز يريدا يرا دير دائره جد سامع كل واللي صعب هو ليكم علي منكم يا شعرا هو ليكم علي يا وعليكم علي, علي, علي, علي, علي, علي, علي, علي. علي مينكم يا شيخ عمو جدنا اما يتخض بجمه والحق والهدايا نهيت ما راجي قوم اما يجد استيا في الفاو واه يا عشي قدام السموم خل على المظلوم خل وله واه هو او هياخر مسيه حداري وانا او هياخر مسيه حداري وممنونه غالي غاردي قوم اما يجدار يا شيخ عايدو سيافين خايتمش هرعيدوم امائك جام يا شي عايقوم بس يا في الفول هو عايش خايتمش مخلصيح خلصيح هو على خلن طيح خلن طيح والله على المعرض يا خير مسيه يا اعوذ بالله من الشيطان